بوك تو أربعين في أربع أربعة وأربعون أربعة وأربعون لاتت <تصفيق> بأيريذ الخروج مساءً الخروج مساءً يشكن ديسكوتك؟ هل توجد هنا صة دسكو هل توجد هنا صة دسكو شكن مع ليلة هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنانادي ليلي شكن بااب هل تجد هنا حنا هل توجد هنا حنا ؟ ما يشائغف ثترون ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مسائل اليوم أيز السغ مسغف بكلنووع ماذا يوجد في السينمة مساء اليوم ماذا يوجد في السينمة مساء اليوم؟ ما يشائغظ بت التلفزييا ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مسائل اليوم شاع داين لاسيجكتاتسي ثترون هل ماذا توجد تذاكر للمسرح؟ هل مازلة توجد تذاكر للمسرح؟ شاع داين سج كتاتسم ل نوعوع؟ هل المزلة توجد تذاكر للسينما؟ هل المزلت توجد تذاكر للسينما؟ يش داين اتسمم لمسخاق حك الدغجل؟ هل مازلة توجد تذاكر لمبارات كرة القدم؟ هل المزلة توجد تذاكر؟ لمبارة كرة القدم النير للشاابتح أريد أن أجلس تمام في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف النير للشاف بإمسا أريد أن أجلس في مكان ما في السط أريد أن أجلس في مكان ما في السط النير للشاابتة مكديمة أريد أن أجلس تماماً في الأمام أريد أن أجلس تمام في الأمام تخل لعملت المشهه بماذا يمكن أن تنصحني بماذا يمكن أن تصحني؟ مخلة هاوفها؟ متى بدأ الهرض؟ متى بدأ العرض؟ تخل لا سجلكتس؟ هل يمكنك تدبير تذكرة اللي؟ هل يمكنك تدبير تتسجر لي؟ أيائم يشكن مجراش غلف بة؟ هل يوجد لعب جوللف قرييب من هنا هل يوجد مللعب غلف قيب من هنا أيم يشك مجراج تننس بصففا هل يوجد لعب تنس قب من هنا هل يوجد مللعب تنس قيب من هنا عم يشكان برخة بصففا هل يوجد صبح مسقوف قريب من هنا هل يوجد مس مسخوف قيب من هنا